الاحسان للإنتاج الإعلامي تقدم لكم هذه المادة. على الدين كله ولو ا ت ز ع تقدم ل كره م المادة هذه ه ل ي ظ على المشركون د ي ن كله والحمد لله الذي بعث في ا ل أ م ي ن رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه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 أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م فصلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته والحمد لله الذي جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوته بعد هذه ا ل ف ت ر ة التي غبتها عنكم فالله أ س أ ل أ ن يرزقنا ا ل إ خ ل ا ص والسداد والعمل المتواصل لنصره دين ا ل إ س ل ا م و إ ع ل ا ء ك ل م ة الله إ ن ه تعالى سمع مجيب أ م ر الله تبارك وتعالى المؤمنين بطاعته وطاعه رسوله و ط ا ع ة أ و ل ي ا ل أ م ر من الذين يوليهم الله سبحانه وتعالى أ م ر هذه ا ل أ م ة وحكم بينهم سبحانه وتعالى إ ن هم تنازعوا في شيء من هذه في أ ش ي ا ء الدنيا أ و الدين أ ن لا يؤدي هذا الخلاف إ ل ى تناحر أ و إ ل ى تنازع أ و إ ل ى فتن تسار إ ن م ا أ م ر الله سبحانه وتعالى أ ن ترد ا ل خ ص و م ة إ ل ى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم و أ ن يتبع الناس ما يرونه حقا ً إ ن كان الحق عند ولاه ا ل أ م و ر اتبعنا و إ ن كان الحق عند ا ل ر ع ي ة اتبع ولاه ا ل أ م و ر وبهذا يصلح أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة وتصلح أ م ر ا ل أ م ة جمعاء قال تبارك وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير و أ ح س ن ت أ و ي ل ا ومما أ ن ع م الله به علينا في هذا الوطن الحبيب في السودان دون سائر بلاد ا ل أ م م ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ خ ر ى ما عدا ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة فمن الله علينا من دسانه ك ا م ل ة أ ن قدرت ا ل ح ك و م ة ا ل م س ؤ و ل ي ة و أ م ر ت بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى و أ ع ل ن ت للناس جميعا أ ن ه ا ستذهب في هذا المنهج بالتدرج و ب د أ ت بتنفيذ بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة التي ولله الحمد والشكر أ ع ط ت ص و ر ة و ا ض ح ة ط ي ب ة للناس جميعا أ ن ا ل إ س ل ا م فيه ا ل ك ف ا ي ة و ا ل ق د ر ة على تنظيم أ م ر ا ل أ م ن و ط م أ ن ي ن ة الناس إ ن ه م طبقوا شرع الله تبارك وتعالى وقد حضرت بفضل الله تبارك وتعالى اليوم السابع والعشرين من شهر د ا ل ح ج ة الذي كان فيه المؤتمر ا ل أ و ل لتحكيم ش ر ي ع ة الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد وكانت ا ل ن ت ي ج ة م ح س و س ة م ل م و س ة في أ ن ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة هي خير عمل وخير فعل و ن ع م ة من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد ومما لا شك فيه أ ن هناك أ ش ي ا ء لا بد ولا بد أ ن يصل إ ل ي ه ا يوم من ا ل أ ي ا م التعديل أ و التحكيم الشرعي ولكن الناس ا ل آ ن في بادئه الطريق و بشرت ا د الطريق ب بخير و أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يوفق ا ل د و ل ة على تطبيق ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة حرفيا ً كما طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك على الله بعزيز ولكن الشيء الذي أ ح س ه و أ ش ع ر ه أ ن ه مما لا شك فيه أ ن القبول بتحكيم ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في صفوف ا ل أ م ة له موازين شتى ومقاييس ك ث ي ر ة ف أ ن ا على يقين أ ن هناك من ط ب ق ة الحاكمين من لا يرون ص ل ا ح ي ة الحكم ا ل إ س ل ا م ي وكذلك من ب ق ي ة الشعب من يرون أ ن ه لا ف ا ئ د ة من تطبيق ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل أ م ر ا ض ن ف س ي ة في نفوسهم و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يطهر القلوب ويعيد المياه إ ل ى مجاريها ومن هذه الظواهر التي أ ر ي د أ ن أ ر ك ز عليها هي موضوع هل ا ل إ س ل ا م ي ق ر م س أ ل ة المظاهرات والفوضى في البلاد هذا شيء يجب أ ن نعلم أ ن ا ل إ س ل ا م بعيد كل البعد عن هذا و ا ل ظ ا ه ر ة التي شاهدتها عند وصولي هنا أ ن أ ب ن ا ء ن ا ا ل ط ل ب ة وهم ط ل ب ة المدارس وهم فلذه ا ل أ ق ب ا ل وهم رجال المستقبل في القدر أ ن ه م لقنوا ودربوا على أ ش ي ا ء في أ و ل ا ل أ م ر وقبل كل شيء الضرر ا ل أ و ل يعود عليهم هم أ ن ف س ه م قبل أ ن يعود إ ل ى غيرهم وضرر ا ل ط ل ب ة لا شك أ ن ه ضرر ا ل أ م ة ب أ س ر ه ا فما ا ل ف ا ئ د ة ا ل ذ ي يجنيها أ ب ن ا ء ن ا ا ل ط ل ب ة عندما يقومون بمظاهرات ويعرضون بعض ممتلكات اخوانهما ل م و ا ط ن ي ن بالدمار أ و بالتكسير أ و ضرع البعض أ و تكسير بعض ا ل أ م ا ك ن ما ا ل ف ا ئ د ة ا ل م ج ن و ة التي نجنيها يجنيها أ ب ن ا ء ن ا وما ا ل ف ا ئ د ة التي نجنيها نحن وما هو مفعولها في تجاه ا ل د و ل ة هذا أ م ر يجب على المسلمين جميعا أ ن يعلموا أ ن مشاكل ا ل إ س ل ا م أ و المسلمين أ و الذين يريدون حقا تحكيم شرع الله أ ن يكونوا بعيدين كل البعد عن الفوضى ولابد ولابد من أ ن كل م ن ط ق ة لها رجال ش و ر ه لها رجال أ م ر فهم الذين يتفاوضون مع ا ل س ل ط ة بالتي هي أ ح س ن لحلول ا ل أ ش ي ا ء التي تحصل دون أ ن يحصل هناك فوضى إ غ ل ا ق ا ل م د ا ر س تعطيل د ر ا س ة ا ل ط ل ب ة هذا من ا ل أ م ر ا ل أ و ل الذي ينبغي لنا أ ن ننتبه إ ل ي ه ونعرف بهذا أ ن هذا إ ذ ا عرضناه على كتاب الله و س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خارج عن النظام ل أ ن ه ليس فيه ط ا ع ة ل ا و ل ا ة ا ل أ م و ر الذين يقومون بهذا الواجب ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة البلاد صحيح في جفاف في غلاء وهذه أ ش ي ا ء يجب أ ن نعلم نحن كمسلمين فيها ا ل إ ر ا د ة ا ل ر ب ا ن ي ة فوق كل شيء إ ذ ا أ ر ا د الله شيء وقال له كن سيكون ر غ م أ ن ف كل أم إ ن س ا ن في هذه ا ل أ ر ض سواء كان حاكما أ و محكوما غنيا أ و فقيرا ل أ ن لا راب لقضاء الله وقدره وهذه ا ل ن ا ح ي ة أ ك د ه ا ا ل إ س ل ا م وجعلها ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى فالجفاف ليس م س ؤ و ل ي ة الحكام ولا م س ؤ و ل ي ة السودان إ ن م ا هذه إ ر ا د ة الله سبحانه وتعالى والعالم ا ل إ س ل ا م ي أ و ا ل م ن ط ق ة ا ل أ ف ر ي ق ي ة ب أ ث ر ه ا كلها م ع ر ض ة إ ل ى جفاف و م ع ر ض ة إ ل ى جوع شديد لا يعلمه إ ل ا الله سبحانه وتعالى فما المطر؟ الطلبة؟ هل الطلبة إذا أضربوا تنزل المطر؟ هل الطلبة إذا أضربوا للبلاد؟ تأثير تنزل يأتي رزق هل هل أ م ا ا ل أ م و ر ا ت ي تحل ب ط ر ي ق ة م ع ق و ل ة يتدارسها الناس كيف يصلوا إ ل ى أ ه ل الخير كيف يجدوا منهم ت ب ر ع ا ت كيف يصلوا ب ا ل أ س ل و ب الحكيم الذي لا يكون فيه ضرا ر لانسان في أمثل حاجة. الطالب الآن له مقرر يقرأه أمث الحاجة دلوقت مقرر له ؤ و وقت ل معينة معين في معين. هسر ب تأخرت الدراسة شهر هب أن الدراسة على حساب من تأخرت هذا الشهر على تأخرت شهر تأخرت من الطالب سياتي ا ل م د ر س ة ا ل أ سيضطر ت ا ذ س عشان ي د ي ه هذه ا ل م ا د ة ا ل ل ي ك ا ن مقره ب لها تسعه شهور ي أ ت ي ه ا ي ا ه و في خ م س ة شهور أ و في أ ر ب ع ه شهور هل الطالب يستطيع أ ن يتكون س في التكون الصحيح هل يكون اخاك في الطالب وخاك ف المدرب وخاك ل ل أ م ة كلها فينبغي لنا أ ي ه ا ا ل آ ب ا ء نحن ك آ ب ا ء يجب علينا أ ن نؤدم ابناءنا و أ ن نامرهم أ ن ا ل أ م و ر ب ج ه الطريقه لا تحل إ ن م ا ي أ ت ي ضررها ا ل أ ك ب ر عليهم وضررهم ضرر ل ل أ م ة كلها وضرر للمجتمع ب أ ث ر ه ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن الجفاف هذا لا, ينبغي لا, يم لا ياتي ب ا ل ق و ة ما عند الله لا يؤتى إ ل ي ه إ ل ا بالطاعه ا ل م ط ل ق ة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الناس ا ل ح ك و م ة وغيرها و أ ئ م ة المساجد والعلماء أ ن ي ن ب ه ا ل ن ا س أ ن م ا عند الله ينال ب ا ل ط ا ع ة ا ل م ط ل ق ة فالله سبحانه وتعالى أ ك د ل ل أ م ة هنا في هذا الكتاب الكريم إ ن كانوا يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر فلتصلح العلاقه ة بين العبد ب و ر تقول هناك علاقة بين العبد وربه يأتي الخير الحقني الطريقة لأسقيناهم وأكد وأن أنغدق وتعالى معتب الله سبحانه والله ولا وقال للناس استقاموا ما لو على من حكم هذا هو الجزء الذي ينبغي لكل عاقل أ ن يفكر فيه هل نحن ا ل آ ن في ص ل ة مع الله هل طريق الرسول صلى الله عليه وسلم قائم هل أ م ر ه منفذ هل طاعته ق ا ئ م ة هذا هو ا ل أ س ا س في حل المشاكل في المجتمعات ا ل إ ن س ا ن ي ة زد على ذلك أ ن الله أ ك د للناس و ق ا ل و لو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض أ ر ض و ل ل الذي لا إله إلا هو لا حكومة تستطيع تحل ه هو تستطيع حكومة م أ ا ا ل ج ف أو أمر الفقر إنما الفقر ا حلل ذلك ل ل عند هذا وحده لا له عند الله وحده عند له الله له لا لا ل ا شريك شريك ي بيده م ق ل السماوات والأرض والذي د ي ب هو ق ل ب المنهج ق يقلبها قلوب يقلبها ل العباد ل و هو ب كيف كيف هذا شاء شاء ا الصحيح لا منهج الاضرابات, أو الإضرابات هذا يسوء البلد ي أ خ ذ ه ا من أ س و أ إ ل ى أ س و أ ومن تدهور إ ل ى تدهور و ا ل م ص ي ب ة تقع على الناس جميعا ثم هناك ن ا ح ي ة ش ر ع ي ة أ ي ض ا يجب أ ن يعلمها الناس جميعا إ ذ ا الناس قالوا آ م ن ا بالله رضينا بشرع الله رضينا بحكم الله غالبا ل أ ح يترتب ا ن ي على ذلك امتحان من الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا هذا الامتحان ي أ ت ي به الله كيف شاء ومن ضمن ه ق ل ة ا ل أ م ط ا ر ق ل ة ا ل أ ر ز ا ق امتحان من الله حسب الناس أ ن يقولوا امنا وهم لا يفتنون مش ممكن مش ممكن أ ب د ا أ ن ت تقول آ م ن بدون افتتان فلابد أ ن ت أ ت ي ف ت ن ة لتمحيز ليمحص الله سبحانه الصادقين و ا ل ك ا ذ ر ي ن و ت أ ت ي هذه أ ي ض ا نتائج من الله سبحانه وتعالى ليثبت الذين آ م ن و ا بالقول الثابت ثم نحن نعلم من س ي ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو أ ف ض ل الخلق وسيد الخلق و أ ع ظ م ه م و أ ت ق ا ه م و أ ق ر ب ه م إ ل ى الله سبحانه وتعالى وشاء الله سبحانه وتعالى أ ن يكون بيت محمد صلى الله عليه وسلم أ ذ ق ر البيوت ليكون م د ر س ة للناس جميعا أ ذ ق ر البيوت من من في هذه الدنيا من منكم أ ي ه ا المصلون من منكم يا أ م ة محمد مر عليه شهر وشهرين ما فيش نار في ب ي ت إ ط ل ا ق ا من من غير محمد صلى الله عليه وسلم مر عليه الشهر والشهرين دون أ ن يوقت في بيته نار قولوا لي بربكم ا س أ ل ك م الله الذي خلقكم من منكم مر عليه شهر شهرين ما فيش نار في البيت إ ط ل ا ق ا من التاريخ يؤكد لنا أ ن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لو طلب الله سبحانه وتعالى أ ن يجعل له أ ح ب وكل الجبال ذهبا لجعلها له ليكون م د ر س ة للناس إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يمر الشهر و ش ه ر ي ن كما أ خ ب ر ت ن ا بذلك عائشه ام المؤمنين بعد أ ن أ ق س م ت بالله أ ن ه كان يمر عليهم الشهر و الشهرين ولا يوقد في بيوت رسول الله نارا كان الرسول صلى الله عليه و سلم له تسع زوجات يخرج من بيته مبكرا ف ي أ ت ي إ ل ى ا ل أ و ل ى و يقول أ ل ك ن ي شيء تقول لا يا رسول الله و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و التاتاه ثم يقول اللهم أ ش ه د اني صائم اللهم أ ش ه د اني صائم بارك الله فيكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يجب علينا أ ن ن ت أ س ى نحن ولا نجعل م س أ ل ة ال ال ال ال ال ال ال ا غ ل ي ج ب أن ن ر ج ع إ ل ى أ ن ف س ن ا أ و ل ا يجب أ ن نرجع إ ل ى أ ن ف س ن ا أ و ل ا ل أ ن ن ا قد نكون نحن السبب السبب المباشر ا ل أ و ل في سبب القهر في سبب عدم نزول المطر للمعاصي التي ظهرت و م ل أ ت ا ل أ ر ض ف س ا د ه ما تفتقر ان هذا ا ل آ ن أ ق و ل أ ق و ل ه ا ب ص ر ا ح ة الآن, أقول أقولها بصراحة الآن وقبل أ ن ي أ ت ي الدستور النهائي ك ا ن هذه ا ل م ن ط ق ة م ح ر م ة فيها الخمر هل ا ل آ ن لا توجد خمور هل ا ل آ ن في كسله لا ي خمره ولا سكين ولا ه الام كلها لا يعرفون أ ي ن تصنع هذه الخمور إ ذ ا في تكاتف مع المسلمين أ ن ف س ه م مع الفساد يعرفون هذا البيت بيت فساد ولكن يقول لك ماشي غ ل إذا كانت ما شغلك بهذا ن إنت ا عشان تبلغ المسؤول يتعتيك بعذب تبلغ ب مسؤول و السبب ا ل ث ك ر موجود الخمر موجود بينما أ ن و ا ل م س ؤ و ة م س ت ع د ة إ ذ ا جاء ه ا سكران ع ق ب ت ه نحن نعمل سياجل ل سكران نحن نعمل سياجل ل م خ م ر إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك كيف ننتظر ر ح م ة الله كيف ننتظر ر ح م ة الله وكيف نحمل ي ا م س ؤ و ل ي ة ا ل ح ك و م ة ا ل ح ك و م ة جزء مننا جزء مننا ماذا يملكون هل الحكومة تستطيع تنزل ا ل مطر م ا ممكن هل الحكومة ممكن تزيل الجفاف م ا ممكن ا ل ح ك و م ة معناها ان تتعاون معها عشان تتعاون معك بالوسائل ا ل ص ح ي ح ة بالوسائل ا ل س ل ي م ة ولا أ ق و ل أ ن أ ن ا أ ت ك ل م هذا الكلام عن دافع ت ح ز ب إ ل ى د امر د أو أ من الناس الله يعلم ويشهد وهو فاطر السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ا لا أ ع ر ف إ ل ا حزب الله في ا ل أ ر ض إ ط ل ا ق ا ومن ذ خ ل ق ن ل الله ل ل آ ن م ا أ ع ر ف ن ف س ي و ض ع ت صوت ل م خ ل و ق خ ل ق ه الله سبحانه وتعالى لكن الحق يقال أن ا ل ت ل ا م ذ ة ا ل أ ب ن ا ء المدارس أ ب ن ا ئ ي كأني أنا أشعر أ ب و ه م و ك أ ن ي أ ن المسؤول ا عنهم كمسلم ك م س ؤ و ل ي ة إ س ل ا م ي ه ر س و ل ي ق و ل كلكم ر ا ع ي وكلكم مسؤول عن ر ع ي ت ه ف أ ر ى أ ن هذا ا ل م ب د أ م ب د أ ا ل إ ض ا ب ا ت و ا ل ا ض ط ر ا ب ا ت ل ل ل ط ب ة ع ل ي ن ا نحن ا ل آ ب ا ء ق ب ل ا ل د و ل نصلح ة أن أ ن ب ا ئ ن ا ل ن ر ب ي ه م ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص ح ح ي ة و أ ن ي ج ت م ت الى إ وجبه ا م ك ط ل ب ه لدرسون و ي أ خ ذ و ن د ر ا س ت ه م ونحن نعم ا ب ن ه ن ت و ل ى ه ذ ه ا ل أ م و ر م ع المسؤولين م ع غير المسؤولين ح ت ى لا ت غ ل ق ا ل م د ا ر س و ح ت ى لا ي تعدل دروس ا ل ط ل ب ة مقابل لا شيء مقابل لا شيء افرض ا ل ط ل ب ة أ ض ر ب ه أ و عمل ه مظاهرات النتيجة ك وزاره ا ل م د ت ت ف ح الطالب حتفتح؟ م ا م م ك ن فالامور لا تحل بمثل امور الشياطين هذه المناهج اضرابات وما اضرابات ومظاهرات ما ظاهرات ه ر مبادئ شيوعية ق ط ي ي ة و ل س بديمقراطية أكد الدين شيء عليه النصيحة إنما الإسلام وقال قلنا قال آخر شورى تشاور تناصح الرسول صلى الله عليه وسلم أكد لهذه الأمة وقال الدين النصيحة, الدين النصيحة قلنا لمن يا صلى وسلم لهذه لمن رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين و عمتهم إ م ا م المسلمين حاكم المسلمين يجب أ ن ينصح يجب أ ن يرشد يجب أ ن يبين له الحق اذا اتبع فذلك فضل الله ي ا ت ي من يشاء و إ ذ ا لم يتبع فعليه وزره وزره وزر ووزر العمل الذي يقع في ا ل م ن ط ق ة ل أ ن الناس بلاقوه ولم يهتم ثم بعد ذلك لهم الحق أ ن يطالبوا بغيره إ ن كان غير صالحا أ م ا ت ض ي ي ع ا ل ط ل ب ة ونحن الآباء نقعد مكتوفين نقعد الآباء الأيدي هذا نظام مخل ب ا ل أ م ن مخل بكل شيء ل أ ن الدوله ة تضطر تجهز كل إ م ك ا ن ي ا ت ه ا كل طاقاتها في ا ل حفظ ا ل أ م ن وما ا ل أ م ن ولا يخفى عليكم أ ن بلادنا هذه بالذات ك س ل بالذات ن س ب ة لمتاخمتها لحدود ارتريا أ ص ب ح ت م ع ر ض ة إ ل ى جو يحتاج إ ل ى نوع كبير كبير من المجهودات ل إ غ ا ث ة إ خ و ا ن ن ا الذين لجؤوا إ ل ي ن ا من هناك ف ا ر ي ن ا م ا ن ف س ه م ب أ س ب ا ب ا ل ج ف ا ب و أ ي ض ا أ ن نعامل مناطقتنا ف م ن ط ق ة كسلا تختلف اختلافا كاملا عن أ ي بلد آ خ ر فعلينا أ ن نتق الله يا عباد الله و نطيس ص ل حالنا ح ن و كل المقاييس ا ل أ ر ض ي ة هذه على ضوء الكتاب و ا ل س ن ة حتى نجد الحلل و نقول للمنصف أ ن ص ف ت ه و للظالم أ ظ ل م ت ه دون أ ن يكون تحيز ل أ ح د إ ن م ا النظره ا ل و ح ي د ة و ا ل أ س ا س ي ة هي الصالح العام الذي يعم المسلمين في بلدنا هذا وفي غير بلدنا هذا والذي يمكن ل ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن تستقر و أ ن تقوم ل أ ن هناك من لهم أ ه د ا ف س ي ا س ي ة في إ س ق ا ط الحكم الشرعي و إ ر ج ا ع الفوضى السابقه ة إعانة الطلبة بسبب إ ل ا المظاهرات ر هذه وهذا شرٌ سنقوى به بعد أ ن من الله علينا ببصيص من ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة فعلينا أ ن نحافظ على هذا لعل الله سبحانه وتعالى ي ع ن ى ويمكن لنا ويثبت أ ق د ا م ن ا إ ن ه تعالى سميع مجيب أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ه الحمد الأحد الصمد الذي لله لم يلد ولم يولد ولم ي ن أن أن نبينا له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وحده وأشهد كفاء شريك أحد ح م د عبده ا ورسوله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام مما لا يخفى عليكم أ ن في عهد ا ل خ ل ي ف ة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصل جفاف ما بعده من جفاف وحصلت م ج ا ع ة ما ب ع د ه ا من م ج ا ع ة وسمي العام بعام ا ل ر م د ة عام الرمده ة م ع ن ا اخذوه أ أ ن وجوه الناس من ك ث ر ة الجوع تغيرت وصارت أ ش ب ه بالرماد والآن نحن في مجتمعنا هذا إ ذ ا نظرنا ولله الحمد والشكر مع الغلاء الموجود لكن الله سبحانه وتعالى يسر على الكثيرين منا على أ ق ل شيء ي أ خ ذ ثلاث وجبات في اليوم فطور غدا عشاء اذا كان ا ل ح ا ل ة تحولت إ ل ى أ ن ه ما في فطور م ا في غدا أ ص ب ح ت وجبه و ا ح د ة تفتخر ا ل ح ا ل ة تكون كيف نحلها بمظاهرات نحلها ب إ ض ط ر ا ب ا ت أ م نحلها بلجوء إ ل ى الله في عهد عمر لما للناس ما عاتبوا عمر قالوا انت س ل م ج انما ع ة إ قابوا ورجعوا إ ل ى الله سبحانه وتعالى وتضرعوا إ ل ي ه فاستجاب الله لهم ف أ غ ا ث ه م الله فدائما مثل هذه ا ل أ م و ر يجب أن ان ل ا س يخلصوا قلوبهم لله ي خ ل ص ويكثروا من ذكر الله والاستغفار والتسبيح ع و ا ل ت ل ل ي والتهليل وعمل الصالحات لعل الله يبدل هذا الحال بحال الحسن نوح يقول ل ي قوم يا استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا ل ا س ت غ ف ا ر أ س ا س الاستغفار هو الندم على ما ف ع ل وتوب ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى وطلب المغفره من الله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إ ن ه كان غ ف ا ر يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ويجعلكم ل جنات ويجعلكم ل أ ن ه ا ر ا ما لكم لا ترجون لله و ق ا ر مشكلتنا ا ل آ ن نحن ما عندنا وقار لله سبحانه ما لله في وقار لله سبحانه ما في ح ي ا من الله ما في ا ق ت ش ا ف من الله الكذب ا ل ن م ي م ة ا ل ر ش و ة الفساد كل هذا في أ ن ف س ن ا نحس ه كيف ننتظر من الله ا ل ر ح م ة ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والقيل والقال لم ابعد أ بعيد حتى في الذين يعتقدون أ ن ه م ينصرون س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد القيل والقال والنميمه هذه السبل التي رحم الله العباد ممن منهجها الوحيد فلان قال فلان قال فلان غ ي ب ة و ن م ي م ة هذا هو المنهج الذي يرحم الله به العباد هذا هو الاستغفار هذا هو التسبيح هذا هو الندم هذا هو ا ل ع و د ة إ ل ى الله ف ا ل أ م ر كله يتركز ففروا إلى الله فروا الى ل ل ه فروا إ الله فنحن نريد أ ن ن ل ج أ إ ل ى الله سبحانه وتعالى نشتكي له ذنوبنا التي ارتكبناه و ن س أ ل ه أ ن يتجاوز عن سيئاتنا و ن س أ ل ه بعد ذلك أ ن يمدنا من فضله فالتوقير لله سبحانه ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ن لم تكن ت ر ب ي ة ف ر د ي ة في ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا كان الفرد المسلم لا يقدر مسؤوليته نحو أ م ت ه ا م ا فرد المسلم لا يقدر مسؤوليته هو نفسه مع الله سبحانه إ ذ ا كان المسلم لا يقدر علاقته مع ا ل م ل ا ئ ك ة الكرام الكاذبين و إ ن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كيف يستقر ا ل أ م ر فنحن ن ب د أ ب أ ن ف س ن ا أ و ل ا نكون صادقين مع الله نقون م خ ل ص ي ن ل ل هل موقرين ل ه ت ب انا ر ك وتعالى ع م م ظ ي ل ش ع ئ ر ه معظمين ل أ و اقول م م ر ه ن ي ن ل ر س ه الله عليه صلى ل و س م فمتى ع ل م ا ل ل ه س ب ح انا ه و ت ع ل ى صدق ا ل ل ل ج و و ا ن ي ة ا ل ط ا ه ر ة و السنه ق ل الطيب لا الله ب شك أن ب ح ا و ت ع او ل سيستجعل لكن ى يسره من أمرنا يسره. لكن هل أنا أ ق ل ل م ث انا أ أ ن ص انصر ر س ة أو أنا أ ن س ن ة محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا الاسم هو ا ل إ س ل ا م هل هذا الاسم هو مثلا خلاص الضمان أ م هناك عمل يجب أ ن يتبع ربنا الرحمن سبحانه وتعالى جعل م ق ي ا س وقال للناس جميعا للذي يريد ا ل ج ن ة والدرجات العلا عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجى الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله الكثير أ ن ا أ ت س ا ء ل أ ي ن الذين ياتسون بمحمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كيف الاتساع فين أ خ ل ا ق ا ل ن ب و ة فين أ د ا ب ا ل ن ب و ة فلو كان ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت و ا ل أ ب ن ا ء ت ر ض و ا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك فوضى كان هناك اضطرابات أ م هناك شورى وتناصر وتراهم بين العباد فيا عباد الله يا أ م ة ا ل إ س ل ا م يا أ م ة محمد ا ل أ م ر عظيم جدا لماذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم آ ي ا ت بينات وضعها في افتتتاح ا الصلاة ا ح ف ت ا ل ص ل ا ة نحن نفتتح ا ل ص ل ا ة ا ل آ ن عندما نكبر ت ك ب ي ر ة الاهرام دعاء الاستفتاح أ ل س ت م تقولون ك م ان ع ل م ا الرسول صلاتي ى ل ل عليه وسلم ل ه إن ص ا ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أ ل س ت ن ا نقول ذلك هل هذه تجاوزه اللسان هل نحن صلاتنا هل و ه ا ا ب نسكنا كل لله هل حياتنا نحن لله هل نحن حياتنا كلها في سبيل الله و خ د م ة ن ص ر ا ل دين الله أ م حياتنا في صالحنا الخاص نعيش لمصلحتنا ا ل خ ا ص ة نعادي من ع ا د ا مصلحتنا ا ل خ ا ص ة نظامنا الخاص ليس فيه لله سبحانه فلو كان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين والله وبالله لما كانت هناك فوضى ولا شيء إ ن م ا كان تشاور وتراهم وتناصح بالتي هي أ ح س ن وتحل ا ل أ م و ر بالرجوع إ ل ى الله بالتبرع إ ل ى الله بالتذلل اليه ل أ ن ا ل أ م ر كله بيد الله وحده لا شريك له فالله أ م ر ن ا قال ف ر و ا إ ل ى الله فعلينا نحن كمسلمين أ ن نهيئ ا ل أ م ة ن ه ي ئ الشباب نهيئ الرجال نهيئ النساء للفرور إلى الله الى ل لللجوء ل ه إ الله للاعتصام بالله لتفويض الأمر إليه حتى بعد ذلك ي أ ت ي الخير من الله تبارك وتعالى والضمان الرباني ولو أ ن أ ه ل القرى امنوا واتقوا آ واتقوا ل أ ن ا ل إ ي م ا ن ي ج و د إ ن س ا ن يكون مؤمن ولكنه لا ي ت ق الله ما وصل به إ ي م ا ن ه بالخوف من الله بالطاعه ل ى الله عنده إ ي م ا ن لكن إ ي م ا ن ضعيف مهزوز ما فيه مخافه من الله مؤمن و ت أ ج و ي أ ك ل أ م و ا ل الناس مؤمن يرشي مؤمن يرتشي يعمل كل لكن إ ذ ا اتقى الله إذا جاء الإيمان والتقوى جاء هنا الخير العظيم ل أ ن التقوى هي ث م ر ة الدين ا ل إ س ل ا م ي وخلاصه خلاصته وهي المفتاح لكل خير ل أ ن الله أ ك د للناس وقال ومن يتق الله, الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسي هذا هو الضمان ه ذ الضمان هو ا ا ل ض م ا ن ل ح ي ا ة الناس تقوى الله سبحانه وتعالى أ ت ظ ن و ن أ ن الله أ ن ز ل هذه الايه آ ي فيه ة عبث؟ أتظنون أن قولهم و ق ل ن ص ح ح أو كذب؟ أم كذب؟ ذ ا كلام الحق عبثا ز وجل؟ ومن يتق الله؟ كان أسود الله كان يتق أيًا أ ي صغير كبير ض ذكر أ ن ى ح ك محكوم م أو غني أو غني فطير؟ ي ن ا لماذا درجة ل وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً من حيث لا ن تكون ل بسلاح تقوى ي لماذا لا, نكون من المتقين؟ لماذا لا تكون التقوى هي ل ا ي د ن ا الاول لتصلح بها حتى يجعل الله لنا من كل كرم م خ ر ج لماذا نتسلى ه ذ ل ك إذا ذلك كان الله سبحانه وتعالى يضمن للناس ومن يتق الله الحق يضمن ومن يجعل له قول وجل أمره يسرى يتق عز من فالمرض مرض النفسان هنا هذه ا ل ل ق ولهذا ب ما اتقت ل وما و الله عرفت ل ه فض علينا نوع من عذابه وسيتباعها العذاب ان نحن اصررنا على ما نحن عليه فاتقوا الله في أنفسكم في الله واتقوا الله في ملتمعاتكم واتقوا الله في ورجال المستقبل زودوهم بلا تقوى ل أ ن الله أ م ر ن ا و ق ا ل و تزودو ا ف إ ن خير الزاد التقوى ا ل زاد الذي ن ت ز و د به ل م ع ا ر ك ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل أ خ ر ى هو تقوى الله هو تقوى الله و ا ل أ م ة الجماع ة ا ل ت ي يكون الله معها هي الغالب ة هي ا ل م ن ص و ر ة هي الباتل ع ز ة ربنا يقول إن الله ان ل ل ه إ الله ما الذي نتقوى ف إ ذ ا أ ن ت كان معك الله مدى ت خ ا ع عبد معه الله ماذا ن معية ل ل ه في يده م ا يخاف يخاف من جوع يخاف من ع ط ش يخاف م ن ق ل ة أ م ط ا ر الله معك أ م ا ت م ع ت م الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الغار عندما نظر أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه وليس خوفا على نفسه إ ن م ا ش ف ق ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول له احدهما أ ر ص ر ه ن ظ ر تحت قدميه ل ر آ ن ه فالرسول صلى الله عليه وسلم يطمئنه يطمئنه ما بالك باثنين اثنين الله ثالثهما انظر إ ل ى هذا ا ل ق ن ه ج فنحن إ ذ ا وجدنا م ع ي ة الله فزنا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة لكن ا ل أ م ة ا ل م ه ز و ز ة ا ل أ م ة ا ل م غ ش و ز ة في نفسها ا ل أ م ة العابسه ا ل ل ا ب س ة ن ظ ر أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه وليس خوفا على نفسه إ ن م ا ش ف ق ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لرسول الله احدهما أ ب ص ر نظرت ح ت قدميه ل ر آ ن ا فالرسول صلى الله عليه وسلم يطمئنه يطمئنه م الله باثنين ثالثهما انظر إ ل ى هذا المنحج فنحن إ ذ ا وجدنا م ع ي ة الله فزنا في بالدنيا و ا ل آ خ ر ة لكن ا ل أ م ة ا ل م خ ز و ز ة ا ل أ م ة ا ل م خ ش و ز ة في نفسها الام ا ل ع ا ب ث ة التي جعلت بينها وبين الله سياج ا لا ذ ي ي جعلت ب ن ه ب يمكن أ ب د ا أ ن يرحمها الله سبحانه وتعالى ولهذا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام المنهج الذي نعود إ ل ي ه و ن س ت ل ح به مع الله أ و ل ا وقبل كل شيء التوبه ة النصوحة ا إلى ل ل نتوب توبة النصوحه ة وإن شاء ا ل ل سيجعل بعد عسر يسرا و الله أ س أ ل أ ن يهدينا سواء السبيل و أ ن يرن الحق حقه و يرزقنا اتباعه و يرن الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه وجلاء همنا وحذرنا وان ترزقنا تلاوته ا ن ا الليل وأنا النهار وان أ تيسر لنا فهمه والعمل به وان تجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا برحمتك يا ارحم الراحمين ونسالك اللهم ربي باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تمن علينا وترزقنا اتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وان تحشرنا تحت لوائه في الدار الاخره وان تسقنا من حوضه وان تدخلنا في شفاعته وان ترزقنا الدعوه إ ل ى سنته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز ا ل ل ا م و ا م س ل م ي ن واذل الكفر اعدائك اعداء الدين اللهم انصر كتابك وهدي نبيك وكل من دعا اليك وعبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين